اين المكرمات واملأت فؤادك من رحيق الذكريات صفحات صفحات صفحات صفحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا ولا نبلون لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلاه من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون واشهد ان قدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في بلائه حتى يأتي يوم القيامة ويستمع إلى نداء الله عز وجل ادخلوا الجنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 ومهاجر إبراهيم ولوط عليهما السلام ومحل ميلاد إسماعيل وإسحاق وذريته من الأنبياء وهي أرض الرباط رجالهم ونساؤهم وإيماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة كما أخبر خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهي الأرض المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين حيث وضع أبونا آدم أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة دمين على الارتباط الوثيق بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام سبحانه الذي أسرى بعبد الله من المسجد الحرام إلا المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريهم من آياته أنه هو السمع البصيح وهي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى ونصرة أهلها بالمال والنفس والسلاح لدرء العدوان الصهي غربي المدعوم من الدول الأوروبية الذي مضى عليه حوالي 91 سنة وبيت المقدس فلسطين مقدسات ورجال ونساء يأنون من وطأة الاحتلال اليهودي المدعوم من الدول الغربية بريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية صفحات من تاريخ بيت المقدس تحت عنوان العدوان اليهودي على غزة 2008 دروس وعبر وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أيها المشاهد الكريم والعدوان اليهودي المدعوم من الدول الغربية وفي ظل صمت المؤسسات الدولية واحدة من العدوانات التي باشرتها وتباشرها سلطة الاحتلال الصهيوني على ارض فلسطين منذ الف بدعم من بريطانيا والحلفاء وعصبة الأمم وهيئة الأمم ومجلس الأمن لكن والحق يقال مصادر معرفتنا بالجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني نجدها في بعض قرارات وغالب قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الكيان الصهيوني حتى اليوم سلطه احتلال لا يتوافق مع القرارات الدوليه ويعتبر كل ما قام به من ضم لبيت المقدس باطل اجراءات التهويد باطله الاستيطان باطل وان الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في تقرير مصيره واقامه دولته قدره امويه اماميه لكن الذي غرس هذا العدوان كما قلنا مسبقا ولازلنا نردد بريطانيا هي التي احتلت فلسطين هي التي اصدرت وعد بلفور بريطانيا هي التي توافقت مع فرنسا وروسيا لتمزيق العالم العربي في سايكس بيكو وامتنا قبلت بالتقسيم لم تقاوم ورضيت بالتقسيم ولم تحاول أن تعيد الرحلة إلى هذه الأمة العدوان 2008 واحد من العدوانات التي تعرضت لها كافة المدن الفلسطينية واسألوا دير ياسين وكفر قاسم وصور وصور باهر وحيفة ويافة كل قرية كل حبة رمله ارتوت بدماء الشهداء من ابناء هذه الامه فمعركه غزه 2008 واحده من المعارك المتواصله والمستمره حتى تتحرر بيت المقدس حتى نجد من يدعم المقاومه على ارض فلسطين هذه... هذا العدوان تحقق بدعم من الدول الاوروبيه فقد مدتهم الولايات المتحده الامريكيه في ظل الرئيس اوباما الرجل الطيب الذي يدعو الى المصالحه اعتقد أنه لا يدري ان المنظومه التي يعيش فيها لا تسمح بمصالحه قنابل الفسفوريه التي استمعت اليوم الى تقرير اخباري انه فشت انواع من الامراض لم تكن تعرفها غزة قبل ذلك الاجهاد المبكر للنساء حتى الاشجار لم تثمر هذه السنة تلوس للبيئة السرطانات والعياذ بالله ربنا عافي اخواننا تلوث المياه واكثر وفاة الاطفال من تلوث المياه حصار ماضى عام من العدوان والحصار مستمر والحصار مستمر هذه تلات سنوات تحت سمع وبصر المنظمات الدوليه اللي بتتكلم عن تحقيق السلم والامن الدوليين بدعم من الدول الاوروبيه التي تتكلم عن الديمقراطيه وتقول انها حاربت في العراق لتحقيق الديمقراطيه وحاربت في افغانستان لتحقيق الديمقراطيه فين سياده القانون فين حرمه الانسان فن حرمه الاوطان عام مضى على العدوان ولا يزال الحصار مفروضا جريمه ضد الانسانيه المنظمات الحقوقيه تنعي عن الامم المتحده وتنعي على الدول الغربيه وعلى المفوضيه الاوروبيه تنعي عليها ان يظل هذا العدوان عقاب جماعي لشعب فلسطين الشعب يحرم شعب يحرم من اعاده بناء بيوته يناموا في السقيع مفيش خيام تقيه البرد بالاضافه الى الصرف الصحي السيء والنساء واطفال وسبحان الله كنت تتصور ان العرب الغربي اللي بيموت ناس منهم تحت يطأة السقيع والجليد ان يحس لكن تبلدت الاحاسيس في المنظمة الدولية التي تكيل بمكاييل متعددة ده مجلس الامن مجلس الترويع الذي في ظهر له اهدرت حرومات الانسانية من سنة 1945 لا يقل عن 65 حرب اشعلتها اوروبا في الارض شرقا وغربا ولازمنا نعاني من اثارها العدوان على غزة واحد من العدوانات التي تعرضت له مصر في 56 وخمسين 67 وستين وتعرضت له سوريا وتعرضت له الاردن وتعرضت له لبنان وقدموا شهداء وتضحيات فذا الاقصى ابتغاء مرضات الله رب العالمين امم باعت نفسها لله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واوالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إذن معركة العدوان اليهودي على أرض فلسطين على أرض غزة تحديدا هنا يعني خلفه هو حصار ظالم جائر أوصل الصحة العامة إلى حافة الكارثة اسمع يا أمة الإسلام يا مليار ونصف واسلم يا من تؤمنون أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه يا من ناداكم رب العالمين انفروا خفافا وثقالة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أريما اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه كالجسد الواحد اذا اشتكى من عضو تدعى له سير الجسد بالسهر الحمى اختكم غزة اهل غزة يستجيرون بالله ثم بكم سنوات ادت الى بشعب غزة الى حد الكارثه يعيشون في الخيام والعدو يحاصرهم منع عنهم الزجاج، منع منهم مواد البناء، وكما قلنا العضوان الظالم خلف الف وربعمية ما بين شهيد وجريح وكان العدو حريصا على ترويع الأطفال. أقصر من قتل ابن الأطفال ومدلسة الامنوام بتاعة الامم المتحدة لم تسلم من العدوان يعني العدو لا يابه للمنظمة الاممية لا يابه للامم ممتحدة وللقارات مجلس الامن وسنعرض لهذه ويمكن ترجعوا الى موقع الامم المتحدة ورجعوا الى القرارات الاممية ومجلس الامن العدو لا توافق يا هيئة الامم أن العدو يدوس قراراتكم بالنعال لا يا فهد درب المدارس الأنوراء وقتل حوالي 80 طفل وطفلة بالإضافة إلى 1000 شهيد وجريح ومعوق يقول في مستشفى الشفاء كانوا لا مكان في السلاجات للقتلة والجرح على الأرض اللهم روع من روع أهل فلسطين اللهم عليك بكل من اشعل فتنة والقتل في بلاد فلسطين اللهم رم النساء هم يبتم اطفالهم واجعلهم عبرة للإسلام والمسلمين ولأهل الارض يا رب العالمين فيش اين صدق الله القائل كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا نوال زمة. الذين يتكلمون عن السلام اختيار مصيره هذا هو السلام اليهودي الذين وقعوا اسل وكان بجيء في الوادي عربة لست هذه اول مرة اسألوا بحر البقر في مصر اسألوا مدن السوس والاسما والاسماعيلية والبرسعيدة التي ضربت وحطمت كم قتلوا الاف وشردوا من اهل مصر وكل ده والامة صابرة محتسبة تتصور ان المسألة ستقف عند حد إذا نحن بنقول إن العدو الذي استخدم الغازات السامة وضرب المساجد والمدارس وقتل يعني هذه مسائل كلها مدونه لكن الآن نقفه لكن مع هذا نجد شعبا تعلم في مدرسة الإسلام أدن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز معركه بين الحق والباطل شعب غزه الذي رضي بالله رببا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله أدرك أن مقتضيات الشهادتين إذا استنفر ينفر انفروا خفافا وثقالة فانطلقوا يؤدون فرض الله عليهم يدفعون عن الأمة العدوان اليهودي يدفعون عن الأمة العدوان الغربي انطلق يؤدي أعظم ما يكون الأداء وقدم شهداء وقدم تضحيات واذكر من هؤلاء القادة ريان استاذ الحديث المجاهد الذي اغتلته ضربته يد العدو اليهودي فلقي الله شهيدا نحسب كذلك ونسائه الاربع وخمس من اولاده وسائل صيام وزير الداخلية الذي حقق الأمن واعاد الأمن إلى ربع غزة ولعل من رحمة الله عز وجل أن يحدث هذا العدوان بعد أن تطهرت غزة من الخوان والعملاء عملاء بني يهود وإلا كانت الخسائز ممكن تبقى كبيرة إذن هنا نلمح شعبا يقوم بفرض الله عليه ما تردد ما تلكا هذه هي الإيجابية انفروا نفروا وهذا يعكس لنا شيء على جانب كبير من الاهميه الاحساس بأنه باع والله اشتره وأنه لابد ولا يحجب حياته عند الله عز وجل لأنه مطالب بأن يدافع عن الأرض المقدسة يدافع عن شرف الأمة عن أعراض الأمة والشيء الذي يلفت النظر هنا الدروس المستفادة انه ما عندهش بخس يجود بنفسه وماله يجد ابناءه قل استشهدوا امامه كلها لله وإله رجعون فدى الاقصى النساء ورجال واطفال معنويات مرتفعة صبر ثبات مصابرة استمرار في فقرة 23 يوم يواجه كيان يملك أعة أسلحة الدمار بعد الولايات المتحدة الأمريكية في بسانة الولايات المتحدة تساتحت له تحت صمت دولي تواطؤ دولي من لهم الله أليس الله بكاف عبده حتى الناس الكلمة داخل الناس بهدامة لاخوانهم سبحان الله ملاء الشديد يبقى هنا يقومون بفرض الله عليهم وبهذا يرفعون الحرج عن ظهر الأمة وأشهد الله لو قدر لهذه المقاومة تنكسر لأصبح الطريق مفتوحا إلى بقية بلاد المسلمين من قدر الله أن الطائفة الظاهرة التي تقاتل في فلسطين وهنا وهناك هي التي تدفع البلاء عن هذه الأمة وجعل ظلي تحت ظل رمحي وجعل رزقي تحت ظل رمحي وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد له ضربهم الله بالذل الشيء الذي يلفت النظر في هذه المقاومه هي اليقظه وعدم الغفله يدركون ان العدو جبان وانه قد يباغتهم بليل او نهار فكانوا كما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم يا اي قال ولو يا اي الذين امروا خذوا حذركم يقظين صحيح ان بدايه المعركه كانوا قد نويموا تلقوا توجيهات بعد زياره وزيره خارجيتهم الى مصر تلقوا تطمينات للمسائل المسائل خلاص هيبقى فيه امس التمديد لوقف اطلاق ومصالحه وده كان نوع من التنويم عبر اجهزه الاعلام واذا بهم يباغتونهم ولكن الله سلم لأنه كان فيه يقظة وربنا يدافع عن الذين آمنوا فاليقظة وعدم الغفلة يد تبني ويد تحمل السلاح إذن مرة أخرى أيها السادة مشاهدين هذه واحدة من المعارك التي لم تنتهي ستظل المعارك مستمرة وسط تواصل الحركه الجهاديه على ارض فلسطين والرسول عليه الصلاه والسلام علمنا ان بيت المقدس فلسطين تعز اليها الطائفه المنصوره لا تزال طائفه من امتك ظاهرين على الحق لا تزال طائفة امتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لاواء فهم كالإناء بين الأكل حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك لأواء يعني لا تهزم ابدا بفضل الله لكن قد تمتحن تقدم شهداء تضحيات جراحات لكن تظل ظاهره الظهور معناها النصر وهي ترزو مكانها كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اين هم يا رسول الله قال بيت المقدس واكنات بيت المقدس والغزه امتداد لها ولذلك وصفهم بانهم ظاهرون وهو وصف بالانتصار قد يجرحوا قد يقدموا شهداء لكن لا يهزمون بإذن الله لا يهزمون هزيمة كاسره قاهرة ابدا وإنما يبتلون بقدر بقدر ما يصلحهم وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسني على ربه عز وجل اللهم لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك جند الله لا يهزمون انما قد يقدمون شهداء وتضحيرات يمتحنون بإلا مصر الحديث لا تزال طرفة من أمة على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء يعني المصيبة أو البلاء الناجم عن شدة التربص بهم فهم كالكناء بين الأكلة حتى يأتي أم الله وهم على ذلك يبقى إذن هذه بشارة لإخواننا في غزة وإليهم تأرز الطوائف المنصورة من كل بقاع الأرض يعني في كل بقاع الأرض يوجد طوائف طائفة ظاهرة على الحق في كل بقاع الأرض هذه الطوائف تقال عنها إبراهيم قال عنها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمه ألزمهم مهاجر ابراهيم عليه السلام ده كلام محمد صلى الله عليه وسلم يعني بيقول لنا كلما تقارب الزمان ستتحول الطائفه المنصوره الى بيت المقدس واكناف بيت المقدس سواء كان ذلك من ساكنيها ام المهاجرين اليها كما اخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لان الى بيت المقدس فلسطين يعود الخلق والامر وهناك يحشر الخلق والاسلام في اخر الزمان اظهر ببيت المقدس فهذه بشاره لكم يا اخوانا الارض فلسطين هذا يعني اسلام على منهج النبوه وخلافه على منهج النبوة ينزل المسيح عليه السلام اخر الزمان يقتل الدجال ويصلي بامامه المسلمين يعني الدولة اليهودية مش هتعمر طويلا لم تبقى الى الابد لم تبقى الى الابد لان ربنا سبحانه وتعالى تعلمنا ان في علو ثاني واخير بعد فاذا جاء وعد الاخره سيقيد لهم بعثنا عليكم عبادا فاذا وعد الاخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تكبيره اذا هذا العدوان اذا المقاومه مستمرة مرابطه تستعصي على الاستئصال ولذلك اقول ان المعركه بتاعه غزه كانت تستهدف تركيع المقاومه يريدون منهم كلمه واحده تفتح عليهم باب الدنيا يبيعوا كما باع الاخرون كلمه زي ما قالها اهل اسبونا مدريد اننا نعترف بالكيان الصهيوني صاحبا لفلسطين ابت اصحاب الجباه الساجدة والقلوب الطاهرة اللي يبيع دينهم بعرض زائل رفضوا هذه سلطة احتلال سلطة احتلال ولا نقبل ان نعترف بسلطة احتلال ان لا قدم ولا شبر في ارض فلسطين ولذلك فشلوا في تركيع المقاومة على ارض فلسطين يفشلوا في استخلاص كلمة منهم كلمة واحدة، ولذلك الناس الذين لديهم أجهزة الذين يتحدثون عن حكومة غزة المقال يتق الله هذه حكومة منتخبة انتخابا شرعيا وهي من صفاتها السبّت على الحق لم تفرّ في شبر واحد من أرض من من أرض غزة صابرة صامدة تقدم نفسها لذلك يجب يستحو أجهزة الإعلام. من يا أجهزة الإعلام أصحاب الحقوق الشرعية والتاريخية في فلسطين وغزة كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر يا أجهزة الإعلام أصحاب الحقوق التاريخية والشرعية والقانونية والشعب الفلسطيني اللي انتسب يا زلني ناجين من الطوفان مع نوح علي السلام الأمة العربية بمسلميها ومسيحييها ده شعبه هو صاحب الحقوق أما الكيان الصهيوني فهو كان غير قانوني صنفة احتلال كما تقول ال ال ال القوانين الدولية إذا المفهول يجب نحترم عقول الناس ولا تجوا وراء إزاعات الأجنبية أقول لك الحقوم المقالة المقالة المقاملة هو أصعب الحق ولذلك الشيء الثاني الذي قد أن نذكر به في هذا المجال أنه يا أمتنا يا أمة الإسلام يا أمة العروبة المجتمع الدولي أود أن نذكر المضى ثلاث سنوات وأرض غزة تحت الحصار فماذا أنتم فاعلون ماذا أنتم فاعلون فلسطين كلها تأني مباطعة الاحتلال هل شهدنا ما حدث في الله أمس والنابس وما حدث في غزة العدو لا يعرف السلام هو يرفع شعارات السلام ربنا كيل كده الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وقال ربنا سبحانه وتعالى وزخلنا مساقه بين سرين لا تسفكون دماؤكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً من دياركم تظاهرون عليهم بالإطمال عدوان وأياتكم ساردوا فدوهم وهو محرم عليكم أفتؤمنون بعض الكتاب تكفرون بعض هم لا يعرفون السلاما. زي ما قال ربنا سبحانه لا يرقبون فيه مؤمن إلا ولا دمه أيها المشاهد الكريم إذن معركة غزة يجب أن تظل محفورة في وجدان تضاف إلى رصيد المعارك التي وقعت بعد انتفادة 1987 ورصيد المعارك التي وقعت سنة انتفادت سنة 2000 واول معركة عند البراق ممر البراق معركة البراق 1929 التي قدم فيها شعب فلسطين 338 ما بين شهيد وجريح منهم عطى الزير ومحمد جنجود ومحمد حجازي هزب هذا الرصيد الضخم التراث الضخم وهو شرف انه لذكر لك ولقومك يجب ان نعلمه لابنائنا نربيهم على مفهوم المقاومة لان العدو يريد الاستسلام ولن يصمد امامهم الا المقاوم الذي يغار على دينه وعرضه ووطنه فاذن تظل هذه هذه في اذهاننا ونطالب ايضا بالفعاليات في هذه المناسبه وحقيقه انا بخالص الشكر والتقدير لشعوب الدول الاوروبيه التي خرجت في ديسمبر 192008 تعبر عن مشاعرها ترفض العدوان على غزه المسيحيون واصحاب الديانات الاخرى وحتى الغير متدينين خرجوا اذكر استمعت عبر احد البرامج ان برشلونه برشلونة خرج فيها ايام الازمه بتاعه العدوان على 750 ألف مظاهرة وقال الرجل عبر أجهزة الإعلام مليون خرجوا في مدريد عاصمة الدولة الأسبانية التي قامت بتصفية الدولة الإسلامية على الأرض أسبانيا الأندلس شكرا لهم وللشباب الذين خرجوا في لندن وفي هولندا وفي واشنطن لو خلي بين الشعوب ستتواصل وفي امن وامان وفي سلامة تحكم حياة هذه المجتمعات لا انسى ايضا بالذكر والشكر رجب اردوغان سلالة قادة الدولة العثمانية العظام الذين اسسوا الدولة العثمانية العالمية التي لم يكن لها نظير حفيد محمد الفاتح وبيزيد الثاني وسليمان القانوني وسليم عبد الحميد الذين ظلوا يحموننا ويحمون أوطاننا حوالي سبعمائة سبع أربعة وخمسين سنة مع الدولة المملكية صلاح الدين حرر القدس خمسمائة ثلاثة وتمانين تسلمها الأيوبيون وتسلمها المماليك وتسلمها العثمانيون سبعمائة أربعة وخمسين في أيديهم القدس وأوطاننا كل لا يتجزى دولة حفيد العثمانيين الذين أسسوا دولة امتدت في أسيا وأوروبا أفريقيا 2 مليون 20 مليون كيلو متر مربع عشان ندرك أن هذا الوقفة الله يتقبلها منه وقفة تستحق الثناء والشكر كل الشكر أيضا للقافلة التي سمعنا له قافلة شريان الحياة نستحركه سيرا عبر الزوف الجوية الصعبة من لندن والتحق بها من التحق بالطريق نصرة لإخواننا في غزة، فأين أنت يا أمة الإسلام يا مليار ولد مسلم، أين أنت يا عالم عربي؟ لو جاء الموت بغتة ماذا سنقول بين يدي الله عز وجل؟ ربنا يقول يا شباب يا عبادي اسمعوا. اسمعوا لقد وضعتم نسبا ووضعت نسبا فقلت إن اكرمكم عند الله أتقاكم فاليوم أضع نسبي أضع أنسابكم وأرفع نسبي أين الانتساب إلى الله عز وجل أين التقوى أين الورع أين الخوف من الجليل أين العمل بالتنزيل أين الرضب القليل أين الاستعداد ليوم الرحيل هل تخلينا عن بيت المقدس هل نسينا فلسطين نسينا الفتاوى التي تقول ان دعم الشعب الفلسطيني بالمال والنفس والسلاح فريضة شرعية وضرورة حياتية واني دفع العدوان فريضة شرعية وضرورة حياتية واني تحرير القدس فريضة شرعية وضرورة حياتية وأنه لا يجوز التصالح مع العدو الصهيوني لماذا؟ لأنه مغتصب وعلى اليد ما أخذت حتى ترد لجن عن الوطن أو يقبل بالتعايش مع أهله في أمان وسلام لكن يظل الحكم الشرعي انه لا يجوز عدم الصلح مع الكيان الصهيوني يعني ربنا أمرنا أن نجاهد العدو ونبذ للمال والنفس في تحرير فلسطين لأنها قضية العالم الاسلامي المحوريه الاولى إحنا هذه القضية لازالت في لا لازالت في قلوبنا هل نحن مقتنعين بكلام ربنا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم يا عالم يا إسلامي يا عالم يا عربي استمعوا إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم لا وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الجواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لو أسمعهم لاتولهم معرضون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا دعوني الله الله يأمرك بخير وينهك عن الشر واتقفتنا لا تصيبنا الذين ظلموا منكم خاصة اتقفتنا لا تصيبنا الذين ظلموا منكم خاصة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون قوموا بفرض الله عليكم هذا ليس حال من يضع اوامر الله فوق العين والراس وفي القلب فين إنما كان قول موسى نوح الله ورسوله يحكم ان يقولوا سمعنا واطعنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما استنفر اخوانه لدفع العدوان المتوقع على المدينه المنوره في بدر كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين انما يساقون الموت من ينظرون وَإِذَا اعذكم الله احدى الطائفتين ان اهلكم وتودون ان غير ذات الشَّوْكَةِ تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بِكَلِمَاتِهِ ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كاره المجرمون وافلاسه العير وشاور النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد تعين القتال العدو خارج الى المدينه المنوره يستهدف الدوله الاسلاميه الوليده عدوان في ذلك الزمان من المشركين وحشدوا له قوات وعتاد فادفع صلى الله عليه وسلم شاور اصحابه وكان الاجماع يا رسول الله لقد امنا بك وصدقناك وعطيناك على ذلك عهودنا ووثيقنا فامضي لما بارك الله بك خذ بنا هذا البحر خذناه معك لا نقول لك كما قالت الدنو اسرائيل لموسى عليه السلام اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما محاتلون عن ايمينك وعن شمالك ونسرب ان يريك منا ما تقربه عينك يا رسول الله غيره على الاعراب وعلى الاوطان اين نحن من هذا الموقف من صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في بدر الكبرى بل حينما في غزوة الأحزاب حينما تداعى المشركون على المدينة المهوره عشرة آلاف من المشركين معهم يهود بن قريزة ويهود بن النضير، ويحكي رب العالمين إسجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا زلزال شديد لكن ما جبنوا ما ترددوا كانت التجربه قاسيه عدوان المدينه كان كل من فيها ما يحتعدش الثلاثه الاف وذي ويهدن الاف ويهود بن قريز بن النضير اجمعوا على قتال المسلمين فكان الصبر والثبات في الرباط كما حدث في غزة ما فعلا جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم طيران ودبابات ومتبعية وثواريخ ودعم في المحافل الدولية للمشروع الصهيوني من هنا ف... نفس الموقف وزلزل وزلزالا شديدا موقف المنافقين قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورة زي ما قالوا هذا الحكوم المقالة هي المسؤولة عن هذا العدوان هل خلاف بينه وبين السلطة خلاف على يا ناس اتقوا الله امسك عليك هذا او ان لم اخذوا بمن يقول يا رسول الله هل تكلفك امك وهل يقوم الناس على مناخين في النار اللي حصائد عن سنتهم امسكوا الكلام اعجل الكلام فتستخفوا من بعقول الناس فالمنافقون قالوا يا اهل اسرب ارجعوا ويستأذن فريق منه النبي يقولون النبي تنعورة وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرارا هم فروا خلاص رغم إيه؟ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأكبار وكان عهد الله مفعولة ربنا يقول لهم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل فذل لا تمتعون الا قليلا الفرار من الجهاد والقتال لن يطيل العمر السقوط عن قول كلمه الحق لن يطيل العمر ولن يكثر الرزق ان قلتها قتلوك وان لم تقلها قتلوك قلها ومتوقف كالشجره تعلموا في مدرسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابيات الصبر والثبات هذه الفئه المجاهده في هذا الموقف هذا ال ال الهج الشديده وزلزلوا زلزالا شديدا كان الصف الذي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا ايمانا وتسليما ويعلق رب العالمين على هذه الفئة الصابرة المجاهدة التي قبلت بالتحدي يقول رب العالمين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله منهم أحمد ياسين والرنتيسي والفتيات الاستشهاديات وإخوان و... مزريان وكل وس... من يقدم حياته فداء لهذا الدين على أرض فلسطين وغيرها من ديار الإسلام سبحان الله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليمه من المؤمنين صدقوا رجال صدقوا ما معهز الله فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله ومع الصبر والثبات والقبول بالتحدي جاء نصر الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحة وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ورب الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قدير أعلم أن الله يقول الحق يقول الصدق سبحانه وتعالى هذا نموذج يبين لنا كيفية مواجهة التحديات فنحن من أي الفريقين يا أمتنا اختاروا لأنفسكم اختاروا لأنفسكم اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل يوم ترى تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رفع العدوان عن فلسطين كلها عن بيت المقدس عن غزه الحصار طريقه شرعيه وضروره حياتيه لا يعذر من ذلك احد لا تعتذروا بان في حاجه اسمها شرعيه دوليه لا شرعيه نحن في عصر البلطجه نحن في عصر الحرص على احتلال الاوطان النظريتين السياسيتان التي تسود المجتمعات الان افقاه يا ساده العلوم السياسيه والاستراتيجيه الدول الكبرى لها الحق في الفهم الدول الصغرى والملك المباح الأوطان أصبحت كلأ مباح فلسطين كلأ مباح لا طالما في امه محمد على سطح هذه الأرض لن, لن تتمكن الصهيونية من تحقيق ما تريد فإذا واجبنا نحن عاوزين يكون, يكون لنا شرف دفع العدوان الواقع على أرض فلسطين المسجد الأقصى نقول يا رب نقدس أرواحنا براق الدمائنا على أتاب المسجد الأقصى فاختروا لنا أنفسكم والرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال من نصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عبده وتنتقص فيه حرمته نصراه الله في موضع يحب فيه نصرته. ساعتها تدور علي يا أخويا قول لك أيوة يا ما جاك يا اخويا لأن انت قدمت النهاردة والعذوان لن يقف على أرض فلسطين والله يا إخوان كل الدراسات الخارجه من مركز الدراسات الاستراتيجية الغربية منذ سنوات طويلة ان الكيان الصهيوني ما عندهش دستور لم ليش دستور ويقول حدودنا حيث نقف ويحلم بدولة من النيل الى الفرات ويحلم بتمزيق المنطقة العربية كلها مزقهم الله كله ممزق الحدود يصل ويجول مش لاجه حد يملعينه والحمد لله ان اهل غزة لم يدخل إليهم المنافقون لأن ربنا صحف قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولو ضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لكم سمع. ربنا طهر الصف صهر الصف خلصوا وكان هذا الانسحاب للعدو بعدما فشله في تحقيق الهدف صحيح في شهداء وفي تضحيات لكن ربنا قال حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمنا الله الذين صدقوا ولعلمنا الكاذبين إذن هو امتحان ونجاح في الامتحان صيف تشفاداء وتضحيات لكن أصحاب الجنة في سر المخضوض وطلح منضوض وظل ممدود وماء مسكوب وفكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا إنشأناهن إنشاء فجعلنا أبكرة عربا أترابا لأصحاب العمين ثلة من الأولين وثلة من الأقيرين الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في رياض الجنة وتتعلق بقناديل من نور في عرش الرحمن سبحانه وتعالى يا مرحبا اللهم غنبنا الشيانة في سبيلك ونحن نزود عن حياض المسلمين أيها الأسادة المشاهدين كما يعني استمعنا منزقي إنها معركة ممتد عبر الزمان والمكان بين الحق وأهله وبين الشرك وأهله هل يرضيكم أن يغتصب وطن بكم في وضح النهار منذ 91 سنة تحت سمع وبصر الدول الأوروبية وبدعم منها هل يرضيكم هذا هل يرضيكم يا أمة الإسلام أن نخذوا لأخواننا على هذا النحو ما أحواجنا إلى وقفة محاسبة مع النفس والمحاسبة ينبني عليها توبة الإقلاع الذنب والتقصير والمعصية والعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى إن لم نفعل يقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اسمعوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهما يحبونه أذلة على المؤمنين عزة الكافرين ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو تلائم وإن تتوالوا يستجد القوم غيركم وللحديث بقيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فينام الألم يوما ودم يصرخ في الوريد بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد بل كيف يسكن الألم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 وإس لما متتالعوا ليطفعوا نور الهدى حسدا شديد وإس لما متتالعوا فحقدهم ملأ الفضا بل يزيد كيف ينام الآن يوما والدم يصرخ في الوريد بكيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد وإسلماه صرخة الحر الذي سئم الهوان ذل العبيد وإسلماه صرخة الأم التي قتلوا لها طفل مليد